بل كانوا لا يرجون نشورا و إ ذ ا ر أ و ك ان يتخذونك إ ل ا هجوا اهذا الذي بعث الله رسولا إ ن كاد ليضلنا عن آ ل ه ت ن ا لولا ان صبرنا عليها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 فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا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 فقد كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون اولم يروا إ ل ى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين قوم فرعون الا يتكون قال رب اني اخاف ان يكذبون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 فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني اسرائيل قال الم ن ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين قال فعلتها اذا وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم ف و ه ب ل ي ربي حكما وجعلني من المرسلين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 تعقلون قال لئن اتخذت إ ل ه ا غيري لاجعلنك من المسجونين قال اولو جئتك بشيء مبين قال ف أ ت به إ ن كنت من الصادقين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 إ ن ه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لاقطعن ايديكم وارزلكم من خلاف ولاصلبنكم اجمعين قالوا لا ضير انا إ ل ى ربنا منقلبون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 ف أ ر س ل فرعون في المدائن حاشرين إ ن هؤلاء ل ش ر ذ م ة قليلون وانهم لنا ل غ ا ئ ض و ن وانا لجميع حاذرون ف أ خ ر ج ن ا ه م من ج ن ا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 الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديد والذي هو يطعمني ويسقيد ن و إ ذ ا مرضت فهو يشفيد والذي يميتني ثم يحييد والذي أ ط م ع أ ن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب أ ذ لي حكما و أ ل ح ق ن ي بالصالحين و ج ع ل لي لسان صدق في ا ل آ خ ر ي ن و ج ع ل ن ي من و ر ث ة ج ن ة ن ع ي م واغفر ل أ ب ي إ ن ه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون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 وقيل لهم أ ي ن م ا كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أ و ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاو وجنود إ ب ل ي س أ ج م ع و ن